إنكهم العادون والذينهم لأماناتهم وعهدهم راون والذينهم بشهاداتهم قائمون والذينهم على صلاتهم يحافظون ولا إنك في جنات مكرم فما للذين كفروا قبلك مهتوعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطوا كل أمرين منهم أن عيم كلا إن خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إننا على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبق